وكل جده الضلالة عباد الله إن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدون وفي الكلال يفردون قال سبحانه وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِنْسَ إِلَّا أَنْ يَعْبُدُونِ وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِنْسَ إِلَّا أَنْ يَعْبُدُونِ أنزل أعجب الشرائع فرع لهم شرائع وأجزل عليهم الكتب وأجزل لهم الرطل ما من نذير إلا خل فيها نذير مبنيون لهم ما منزل إليهم من أرضهم من فيها مصالحهم تطهير وفيها تطهير قلوبهم وثسيا وألسفهم ونجادهم من النار خسد المبيان به من الإسلام وخسد الكتب بالقرآن العظيم وجاء من رضوه محمد الله وجلد وتخلص ربالة وتعالى من فنمه وحده سبحانه وتعالى وإن في توحيد الله أرض وجلد أعرض المحساة من نفسي بمظهيرها من التعصف غير الله ومنجاتها في السنة ويوم القيامة من عباد الله الذين آمنوا ولكن ليسوا ايماناً اصطب في اولادك لهم لث وهو فقدون من حطت التوهيه في حياتك وماذا مخف في نفسي استغفر الله الى النار ولا هداه فصار من النار وهو مشيك بالله ان ولدك في بالله فحظ الله عليكنا وله النار وللظالمين الصلاة والصوب والحج فيها احسان من الإنسان لنفسه تبخير الزوم وتذكيها وتنظرها بجواجات المستقيم فيمال جودة من الله رب العالمين وإن من الرزالة التي شرع الله أجزت فيها احسان من المكذب من الإنسان لنفسه منه لغيره الذكاء المطلوب واثر فكات الواو وَلَا تُفَتِّمُهُ لِأَبْزِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهِ es una فانك تتصف بالعلي انت كاذب العباد الضال في ديته طريق ترسو هي طريق الولايه تكون على كل مرهق مرهق والحجر كل مرهق قال ومنع عز وجل وانصرك فك واذ يجد وارثا الذي يوتي ماله يتذكر فيذيتاه والصادقه في من في السماء بيذكرتي يحضر انسان ويدعو على النار الزكاه في باب الله ايده اغوينا واجرها عظيم وخيرها واصل به القوار والمحتاجين لذلك جعل الله عز وجل جعل الله عز وجل لإنفاق عبوبة كانت تلقى تغريبا في الخلقى وحسنها للإنفاق كانت تبيل صلى الله عليه لا يقول اتقوا الله ولو بشك تمرح اتقوا الله ولو بشك تمرح تجعلها هذا الصيف وتوقيها لليل يتكون لك يوم الاتهامة حذة من النار رضا الله عز وجل للإنفاقه وَأَفْحَفْتْنَا عَلَى الْمُنْجِدِينَ فَقَالَ سُبْحَانَ فَتَجَاءَ خَالْ نُوبُهُ عَنِ الْمَوَاطِئِ وفرطة لنا فيه خلف الحمد لله حق حقه مني لحق المبين والسلام على نبينا معه المدعوة أحمد من العالمين عباس ري الله عنهما قال كان رجل له ثلاثة عبيان كان رجل له ثلاثة من الولد وكان له مستاذ يعمل عليه هو الأولاد فكان ما سفق من الزر من الثمار من النخل في الأرض ترعه من سفراء وما تغذف عنه يدل المال فلن يجمعه تركه للمساكين في, في الحد ما تركه النجة صوره للمساكين وما زره الحضار صوره لقراء فكاد يوضي جاسا ناج ويقول ما يدفل في, في مستانه يأكله المستادون فلما كبر وتوسط وأفتك الله عز وجل الروح اجتمع الأولاد والطالب إن نبانا كان يفعل ذلك لكسرة المال وذلت النفط وإن الأولاد كسرت وإن الناس اتكبرت فعلينا أن نغير سبيل عملنا وعلينا أن نضي يليلا فنجمع وطرة أبنى قبل أن يستيقظوا الضرار قال عز كما بلونا أبحاث الجزء إذا افتنوا لا يفرقونها ولا يفتنون فطاق عليها طاقكم من ربك وهم Mr. Peter, do you have fun? أصبح التوداء التوداء لا نس فيها ولا ما قالوا إنا نطار دون من نحن الحبوبون هذه إباد الله إحذاء ونقذ بجح ما فرض الله في أحسن هذه صورة من الصور ذكرها الله في إتابة لأنها تكون للغاية جيد وسبيل والسنسرة للمتذكرين لأولئك الذين لا يواقفون ربهم لا يمتدون الواقفات لا يمتدون الواقفات لربهم ولا ربهم لحبوم الناس ضروا الله عز وجل لهم مثلا وجعلهم سفة تلكم في كتاب ليسلك الناس أن الله عز وجل قريب منهم وأنه من قول سبحانه وتعالى قال سبحانه ولا يحتفظ من الذين يدخلون بنا وحيبتهم بل هو شكر لهم سيطوّقون لاب خلوبه يوم الغيادة سيطوّقون لاب خلوبه يوم الغيادة وإلهي لراث السماوات والأرض وإلهي لراث السماوات والأرض أن يا عبد الله أنت أخذت حتى بين أين تبهت منعت حق <تصفيق> ذيك أين تبهت منعطين ربك ومنعت لا الله عليه وليم فسبح لله الله ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم واخلصوا له نضيك شبابكم وستودعكم الله عليكم وتتفضلون في التيه في الهدايات ذات اليوم على الله عليكم البديره قليره والمستحق مستعدا فإنا صرنا للمعروف ذي in mm -hmm.